مع الباب الحادي والربعين في كرهين في أسئل الصلاة على أسئل المستواري يعني الوافق الأفضل الوافق في البداية وما يتعلم الأمومه إذا اخترها الأموم فالحدثنا قال لكم عشان وهو صاحب البلاء المعروف فحدثنا حدثنا حمال بن زيب أبو إسماعيل الجهضان من حاقة وحدثنا أبو ربي سليمان بن جاول الزهران وأبو كابيل الجحدد قضينا حسين قال حدثنا حمال عن ابن أبي عن أبي عمران الجوني العبد الله عن عن أبي بلدن رضي الله عنه قال, قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها وكان ذلك في بني أمية وفي زمن الحجاني وغيره قال قده فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها أي لأول وقتها وهذا أحبه الأعمال بالله الصلاة على وقتها أو في أول وقتها فإن أضرقتها معهم فصلي فإنها لك نافلة يذكر خلم عن وقته قال هدفنا يحيا في يحيا وهو التميمي النيسى أولي أبو زكري قال أخبرنا جعبا سليمان عن أبي عمران الجولي عن عبد الله بن الصامر عن أبي ذر متى عزنا بأبي ذر جنه من جنادة أصحاب الجريب وغفاق ما أقلت الغضراء ولا أضلت الخضراء أصبق لأجة من أبي ذر قال قال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعد همراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها وحقيقي إحياء الصلاة أن تصديها في أول وقته ما لم يكن في العشاء ما لم يكن في الإبراد إبراد الله وما إلى ذلك فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة يعني إذا صليت معهم كانت لك أبعونا فيه والفريطة هي القولة والفريطة هي القولة وإن لا كنت قد أهرزت صلاتك قال وحدثنا وبدن أبي شيبان حدثنا عبد الله ابن إدريس وهو الأول عن شعبة وهو الأمير أمير ممدن الحديث عن أبي عمران الجوني مسهو أبي عمران عبد الملك بن مروه عبد الملك هل معكم تقرير هل الاصحاب الحفيف في تقرير هل يوجد عند الاخف تقرير ان شاء الله يكون عندهم تقرير وتدريب وكنتم كثيره ان شاء الله طيب عند اصحاب رياض تقرير طيب فنظروا في مبعض عن أبي عمران الجن طيب يقول عن عبد الله بن الصامت عن أبي دارم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال إن خليلي أو صالي أن أسمع وأرضيه. فان كان عبدا مجدلا الاطراف وان اصلي الصلاه وقتها كان عذرا قومنا ما قد كنت قد احرزت صلاتك يعني احرزت صلاه الفريق والمرماه وما جنت يوم كانت لك نافله والمقصود ان يصلي الصلاه الاولى منفردا عنا. والثانية جماعة إنسا مخصول أن الناس يصنب في أول ورقة جماعة يحقف فتنة في المسجد يسألهم مخصول يلي كانوا في إذاك الزمان لو صلوا جماعة من عند أنفسهم عرضوا أنفسهم للفتنة والأقوبة وكان الإمام هو الذي يصنب الناس الخليج هو الذي يصنب الناس قالوا حدثني يحيى ابن حبيب الحالثي قال حدثنا خالد بن الحالث قال حدثنا شعبة عن بديد قال سمعتها بالعالية يحدث عن عرم الله بن الصم عن أبي برحل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخبي كيف أنت إذا وقيت في قوم وخرنا الصلاة عن وقتها المراد وقل المخضار الفضيل لأولها وليس المراد أنهم يؤخرون الصلاة حتى يغلق الوقت خالق ما تأمر فنصلي الصلاة لوطنا ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي يعني لا تجلس ونصرفون الجماعة فتمدفتنا أخرى وفرقة أخرى فتعالج المنكر. المنكر أخر ليس قال وحدثني زهير بن حارف قال حدثني سعيد بن عن حيوم عن أبي العالية البراء معناه في المراء وفي البراء هذا هو البراء قال أخرت من زياد وبيت الله من زياد الصلاة من المراء بن أمين فجاء لعضواني الصالة فألطيت له كرسية فجالس عليهم وفكرت له صنيعة من فعط على شفتين وضرب فخبي كل آذان مبت أسف حصر وقال إني سألت أبا كما سألتني فضرب فخبي كما ضربت فخدك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني في حرص ابي على السؤال ومعرفه ما شابو في المستقبل من فتن واختلال وتغير حال فضللني كما طلبتك فقيل لك وقال صل الصلاه لوقتها اي على وقتها الاول فين اضعك بين اضعك الصلاه معه وَلَا أَرْتَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْنُ فَلَا أُوْصَلُّمُّ إِنِّي إذن فيه جواز الصلاة ورائل كُمام الجاكة والخليفة الذي عنده فسكة ومنكره العصير وكان الحجاج كما تعلمون يقتل في الصالحين ومع ذلك كان الصحاب يصلون و وينام انا اسمي محمد عمر وجماعه قد كذلك وراء الحجه وصلووا وصلو طول صراحه ليه النبي عليه الصلاه والسلام فيصلونها مجتمع فين احسنوا فلقم ولوه ويبقى اساءوا فلقم <تصحيح> وكل من صح صلاته لنفسه صح صلاته لغيره وفجره وجوره على نفسه والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على وشقة الكلمة واجتماع الناس في الصلاة لأن هذا الصلاة من أحسن ما يعمل الناس هي خير موضوع فكيف يبطلق الناس وهذا يصلي في بيته وذاك يصلي في عمله وذاك يصلي هنا وذاك يصلي, يصلي هنا وتكون بيوت الله خاوية على عروشها تشتكل كما هو شأنه في المساجد اليوم في بعض المساجد اليوم مزيّة مزخرة معدّة مشيّدة وقليل من الناس من يصلي به المساجد فلي اليوم كأن من قصور الفرس والغرب فرع الباب والمحراب زخرة تلهيك عن كل مرضوق ومفر ولا يصر بها إلا مؤذنه أو الإيمان ولكن دون مأموم وإذا رأيت صدوفا في مساجده فمن فقير ومسكين ومحر اشتفل بعض المساجد تراها كبيرة جدا وربما يصل في الفروض ربع صف نصف ص وما إلى ذلك أو الإمام أو وما معه إلا واحد أو الإمام وما معه من حوض الأبيات أما المساجد فهي دوما عمل كان من قصور الفرس والروم هذا في الأغلب العام إلا مساجد قدير ليس فيها زفرفة وليس فيها ما, ما يلهي ويشغل أما المساجد وهي اليوم معامرة كأن من قصور الفرص والرغوم ترى الباب والمحراب زفرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم من حوض البيتين أليك؟ كتب البيتين؟ في تتمم مقامات سفري اما المساجد اما المساجد فهي اليوم عامره ايام يوم عمل مبسوطه عامره سافر كل ايات مكتوبه في الجدران تكون على نظام السنه ربما مسجد متواضع ارض من الحصى وصبوا من جرير الناس وعبدانه من جذوع النافر كما تجلدوني عليه الصلاة والسلام الذي كان في عمد ها رجاء الصحابة الكرام الخاشعين البكائين القانقين المجاهدين الشجعاء الصوامين القوم الملك الورعين الخائفين المتقين عندما تشير رأسانه وربما يجب له اعتبار لو ما دل ولا يصدر بي الا مؤذن او ولكن دون محمود ها اما مشطته الله صاحب الايام محمد بن سالم البيحاجه ها صاحب الابدا عنده لو كده اسمه رباعيات البيحاجه رباعيات الحالية عمل كل مساله كل خطنه تطر و بينه يعمل لها اربع ابيات مثل هذا اما المساجد في يوم عامره كان الصوت صوته طرا على الباب والمراود هذا الخابط عن كل مردوق ومردوق ولا يصلي بها الا مؤذن او الاول ولكن دون معنى و الى هذا واذا رايت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم اما الاغنياء فيصلون في مجموع امنهم الا من رحم ربي عليفا فهم عند محمد صلى الله عليه وسلم ربيع اما المساجد الكريمه من قصور الكرسي والروم ترى على البيض والمحراب زخرافة تاني زخرافة زخرافة تلهيك تلهيك تلهيك عن كل ممتوك ولا يصنع بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن كل مأموم دون ولكن دون مأموم وإذا رأيتك صفوفا في المساجدين فمن فقير ومسكين ومحرور عرفنا يأخذ هنا الله مستعد إلا الله المشتجع نرجع ذلك إلى الأحاديث معنى أحاديث تبارك الله فيكم الذي يقول فيه مسلم وحيم الله وحدده بزاير المهار حول خيثمة النسائب قال حدامنا إسماعيل بن إبراهيم عنديو عن, عن أمي العالية لأمي بالله كله قال أخار ابن زياد الصلاة فجاءني عبدالب الصلاة تعيب الحديث مرة الضرطة فألقيت له كرسي البيان ليجلس علي جبابه لأمي فجلس عليه ودخلت له صديعك من زياد عميد النجل فعطى على شبتين وضرباً يعني إن كان باب في أسف بحصة وهو الانكار, الإنكار وقال إني سأدرى بذل كما سأدرى سؤال العالم إنسان يسأل من هو أهل من هو عالم ومن هو يظل فيه التق والعلم والمعرفة فضرب فخبي كما ضربت فخبك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخبي كما ضربت فخبك وقال صل الصلاة الوقت فإن أبركتك الصلاة معهم فصلي ولا ذكر إني قد صليت فلا أصل قالوا عدنا العظم من نظر قال عدنا خالد من الحارب فلحدتنا شعبة عن أبي العامة عن عبد الله بن الصلاة عن أبي بلن قال كيف أنت قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت بقوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معها فإنها زيادة خيرا إن شاء الله وفي هذا إخوة الصبر على دور الملاحة والحكمة في تغيير المنكر وإنكارها فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عليك في إثارة الأرض لا. أو لا تصبر على هذا على لا. أو إنكر عليه المنكر لا لأن الانتراك يؤدي لنا مفسد أبوك معنا يا إخوان معهم لو رخص النبي عليه السلام بواحد سيرخص الثاني والثالث والرابع والخامس ويقع للناس لا يعبرون البيوت وتقع مفسد أبو فالحكيم الذي يعرف خير الخيرين وشرة الشرق ليس العقل كما ترسل من يعرف الخير من الشرق الخير من الشرق يعرفه الناس بل البهات والحيوان تعرفون الشار لو ربطت بزوارها أو تعرف الشرق تعرف حتى تمام ايه تعرف الهدف حتى البهات يعرفون قرب كده نار من المهيمة تنكف قرب منها نار كده تنكف قرب منها السكين عشان انها تدمح شو تعملت تقرب من خير من الشرق لكن من يعرف خير الخيرين و شر الشرين إلا الحكيم العملي فهذا في الناس القليلين في الناس القليلين فعمر صلى الله عليه وسلم على الصبر على جوره وهذه المخالفات يصبرون ليه؟ رغم ان الصدق و لوحده الكلم على الرغم ما فيه من المنكرات فما يصرحون اكثر مما يفسدون فما الصبر ومر المعنى قبل الأيام أثر الحسن بصر لما قالوا له مرة إما تقول بالخواهج هؤلاء قال المسكين يعني من هؤلاء المسكين الذي يخرج عن الولاها رأى منكرا فغيروا بالمنكر الشديد رأى منكرا فغيروا بالمنكر الشديد كلام الحسن بصر بالكتال الشريعة فسبق معنا بعد هذا يحوى يقول حدثني أبو غسام المسمى ما اسمه؟ <تصفيق> ملك عبد الله قال حدثني أبو عاد وابن الشام الشام النبي عبد الله الدستور قال أبي عن مط والوالله عن أبي العالية البراء نسبة إلى ظل النبال البراء الفعال صغ مبالرة قال قلت لعبد الله الصالد يوم اليوم عبد طب هالا ابو العلية البرا أموال ابو العلية هي هي رفيا رفيا ابن مهران رفيا ابن مهران قال مصلي يوم الجمعة خانفة أمراء فيوخرون الصلاة يعني رب الخطيب الأولئين كان يقوم الساعة والساعتين يغطب والناس قد له عرائب أو رات. يتراءها ويكتب التجواب عليها وأنس رضي الله عنه ظهروا للملمج والحجاج فوق الساعة تايما والثلاث يأخر صلاة ديائق أي نساعدها بصحاب الجريدة ليس؟ يروح لقل في الجمعة زيادة بقى. هتصلي جمعة من فاند الكاب وانتهى بالفروض وصلي من فاند ومعين نصلي معهم يقضيهم الصلاة طيب الجمعة تعملها فلو بد أن يجهد فكان الحجاج يهرب لما لا يعرف في البطار والعقمن ومع ذلك أنس صابر وجلس طيب هل أنس جبال يعلم مش قادر يقوم ويقوم ويأخذ سيفه ويضرب؟ لا ما هو بجبال رضي الله عنه؟ تنبيت النبي عليه الصلاة والسلام لا والنبي أشكع الناس وغرس فيه هذه الأخلاق عليه الصلاة لكن يرى المصلحة في الصور هذا مبدأ هذا مبدأ وهذا ما نهد من الجلسين وليس مسألة مدهنة من حجات لا مراعات المصلحة العظمى ارتكاب أدنى الضررين معنى من تحقيق أعظم المصلحة أو ارتكاب أذنى ضررين لتفادي أعظم الضررين هذا فقه مصارح المفاسدة فقه الجميل جدا وهم للضررين ولا يوفق له من القليل من الجاس هذا نصلي. نصلي نصلي يوم الجمعة خلف عمراء فيؤخرون الصلاة خلف ضرب فخد ضربة وقال سالت سالت ابا ذر عنك فضرب خدي وقال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال صل الصلاه وقتها واجعل صلاتك هذا التاتى في دون الجمعه غير الجمعه ما الجمعه انت لو كل مره لمده صفر وتسمع ساعه ساعتين لو تجلس قال وَاجْعَلُوا صلاةكم معهم من أفين قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله ضرب فقد أبي النظم بابه من صلاة الجماعة قال لم يضرب فقده فيه مزيد استدعاء الانتباه نعم واستطار الانتباه اش أرد أن يؤذيه لا لم يرد إباءه ولكن ضرب ايه مزيد يطلب مزيد الانتباه النفس والاهتمام وتأكيد الإسراء لما يقول صلى الله عليه وسلم قال بابا في فضل صلاة الجماعة وحيان التشديد في التخلف عنه فلحت هذا يا حب يا حيان اللي سأكون على مالك عرضا علي بن الشهاد عن شعيد بن المسيب عن آب الولايب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجبعة أفضل من صلاة أحدكم واحدة وخمسة جزء شعيد بن المسيب عند أخينا معتاز من الفقايا السبعة من يوم الفقايا السبعة؟ إذا أفضل <تصفيق> المسيب رواياتهم عن العلم ليس بخارجك أقول هم التضايد والله أورو الحاصن سعيد مبوضة من سليمان أرشان هنا المقايز السبعة ذكروا هؤلاء وذكروا أيضا غيرا في تضايد غير في بعض الأشخاص لكن هذا من, من بعض الأقوال نضمن على أحد الأقوال من, من يسمعين بأنه ها عماي أشهر إذا يكيل من في العلم سبعة وأبحرون رواياتهم ليست عن علم خارجة فكل من ثبت عن العين ليستا اشكون رواتهم عن العين عن العين ليسك بخارج فكلهم ابويد الله اروه قاسم فعيد او بكر سليمان خالد بن ابو سليمان خالد سليمان خالد ها ايوه دقيقا مثل العين عن العين ليس بخارج فكلهم نقولهم او بكر يقولهم ابويد الله بالعبد بالله ابن عبد المسعود سعيد ابو سليمان خميش سعيد هو هذا سعيد مسافر عند صحجنا اللي مدك على الجدار صار فينا ضوء الله يبارك فيك صلوا ايه كتبت اليوم بسم الله تو عند اللي على يمينك يا صاحب ذلك كان من البلغيني كتاب اذاطيره من البلغيني سبعه قرن عن العلم ليس بذا خارجا وكلهم الاخر ورثه اوكم بس نرخم تو عبد الله اكبر كتب ما كتب طيب سعيد ابن من الزهري قلنا دعنا نخرب محمد المخزومي من سادات الزهري اعلم بالتجارين باحكام البيوع ولذا المان مالك اخذ عنه البخاري من اهل التابعين كان بيرفع الله يسعد من من اهل التابعين بالمناسك حضرهنا عبد الله النبي صلى الله قال حدثنا يحيى بن يحيى من الذي قد حدثنا يحيى بن يحيى امام موسى قال فراغ على عن ابن الشهاء الزهر شف إمام يلي إمام عبد الله إلى أبي ورأيه عبد الصحابة القناة عن سعيد بن مسايد عن أبي ورأيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أو طلب صلاة أحدكم احدهم احدهم. من سيعلم أحدهم؟ أخونا عبد الله لوست بنا وحده مع الره اناش حاول حال احسن لوست كنت باللحوه الان القط الشباب شباب صدور الذات الان انت القط وحده واحسنت حال حال كانه ايه وحده يعني متفرد يعني متفرد ها تشهوا المعنى ذهب مو منفرد ذهب كل هذه حال العلماء اهل اللغه اهل المسا استغربوا الكلمه دي من كلمه واحده وحده وحده شريك فلان وحده قريع عصر عصر الجوده فريد عصري طيب. عظّروا من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءات انظر إلى الفرق في الصلاة والفرق بينها وبين صلاة الفرد الفرد وحده تختلف سبحان الله صلاة الجماعة يقوم من العلماء من هي واجبة ومن من قال هي سنة مؤكدة ولو انا ومنهم من قال من ترك صلاه الجماعه اضلت الصلاه فهل شيء مفروض الاول اعمل ايه اللي هو واجب ولو صلى منفردا الثاني ضروري يعني سنه مؤكده والطريق الثالث كابن حزم وغيره في قالوا من, من لم يصليها جماعة بطرة صدت لم تكسر صواتها والصحيح أنها واجبة والأدلة في, في هذا الكثير من أحسن من توسع فأطاب في الأدلة من القيم رحمه الله في كتاب القيم الفلد المفيد الصلاة وحكم مدل المعلم وحكم مدل مطبوع وهناك من المعاصرين أيضا مادة في حكم إيصان جميعا ووصل أيضا إلى وجوده من القرآن ومن السنة كثير لو بسطنا الأذكاء لطال المقام نبحث على قوي جدا وما يصحش أنك تستدل بكون النبي عليه الصلاة والسلام قل من أكل بصرا أو دوما بل يعتزل مزيدا لأمر من اعتزال وليس من الباب الرخصة معناه؟ لأنه سيحرم نفسه والمقصود البصل الدوما ينجي وما إلى ذلك من كبار لأمانه ورائح لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى مين ومن واده دهما الإمام السعوداني لان شد موكنه واستدل بهذ فليعتزل من جديد لا او من المسائل معنيان مع من قال بالوجوب للادله فيها ولو صلى منفردا وقادر عن جماعه الصلاه جائز صاحبه انطلاقا من هذا عليه الاول في الباب صلاه الجماعه افضل من صلاه وحده من خمسة وعشرين جزء وأمر الأفضلية تثبت أن الأصل مغزئ وصحيح مغزئ وصحيح وهي صلاة الإنسان المنفرد والله سبحانه وركعه مع الواكعين فألش انت الوحدة خل الواكعين واحدين أصلا إذا كان في حديث عبادة المصر والأخوة الذين في السنة من صلى وراء في الصفر منفردا خلص وقتنا لا صلاه منفردا هل الصفر دخل الصفر ما بينقول صفر لو طب كيف بقى اللي صلى وهو قادر على جماعه في بيته اقام الصلاه انت وهو قاعد في البيت بيلعب واقام وهو قاعد في البيت ناوي يصلي في البيت بيلعبوا من بقه ولا يقع في حقه التشديد فبما حكم من صلو أراء الصف من وقد وجد فرجة في الصف وقصر في الذكور فيها الصواء نبعد الصلاة لين النبي عليه الصلاة قال لها صلاة من فرد أردنا فإذا لم يجد فرجة في الصف فصلى وقد عجز عن اجزاء الوجود بفرجه وصلى من فردا على الصحيح من مذهبا الاثني فمن من قال يقف ولا يتلبس بالصلاه ما دام انه لا في الفرجه في الصه وليس لو ايضا اخواته ان يثب بجور الايمان وليس لو ان يشد ويجلب ها ان يثب لمن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله فإذا صلى منفرد الخلف الصفا وقد عجز عن فرج بالصفا فلا يتبه لهم نفسا إلا فالواجب يسقط مع العجز والمحظم يباع عند الضرور الواجب يسقط متى؟ عند العجز وعجز فلم يجد مرجا لم يستطع لو ضم الناس كده مع بعضهم بالصف لن تقوم لن تتوقف به مرجا يقول فيه فصلى خلب الصف وحده طيب صلى خلب الصف وحده وبعد تليل دخل رجل فأدرك معه الصلاة صمت صحيحا ولا حالة علم ما يأتيش واحد يقول ما بني على باطل بو باطل لا لأنه عاجز عن إيجاد فرجة من الأول اجتهد في فرجة في أرقوم على فرجة لم يجد فوقف خلق الصدق وهذا ما يفتي به الإمام ابن باز رحمه الله من المعصرين غيره من المعصرين وكذلك يا الشيخ الإسلام ابن الدينية رحمه الله من نرجع الآن صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدهم وحدهم بخمسة وعشرين هذا الحديث في بيان أفضلية وبيان الجزيل وليس معناه أن أحدنا يقول طيب هذا الحديث فيه بيان الطرق والثوان إذا نفيد الاستحباب نقول له لو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث ذا قلنا بطلس لكن هناك آيات تبين الوجوه كآيات صلاة الخوف من صلة فيها الأمر الجماعة ولو في حالة القتال في صلاة الخوف طبعا صلاة الخوف المقصود بقى ان تصلي صلاة الخوف بيكون في ايه راحة في المعركة هم سكتين وانت جاء وقت الصلاة تشتهل بالصلاة ايش عليك ان يبقى لو عدوه تعمل جماعة السيد هو مقصود المقصود او شيء من الفرصة شيء من الوجه فبتصلي الجماعة في صلاة الخوف فإذا أمر الله عز وجل فيه بسرعة خفر فما بأولا وأنت آمين وأنت آمين يقول حددنا أبو بقل بن قال حددنا عبد الأعلى عن <تصفيق> ابن راشد عن الزوح عن سعيد بن بن عن أبي رايد عن أبي الله الله عليه قال طبقوا صلاة صلاة بالجميع على صلاة الراجعين وحده 25 دار الجميع احنا معنى اخويات معنى 25 درجة ومعنى 27 درجة صح؟ لا تعالى ممكن قطعة انت تقسمها 25 وممكن قطعة اغلباء هي نفس القطعة تقسمها الى 27 دسة وهي هي طريقة لا تعرف علفنا لا تعرف فيه رواية 25 وفيه رواية 70 وعشرين طالب من يقول يعني 27 في البيت عن من يصلي في السوف ومنهم طال 25 من البيت أو العكس ممكن أن يقول تفضل صلاة في الجميع يعني هي من, من, من جميع على صلاة الرجل وحده خمسة من عشرين دارين قال تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو غيرا تقرأوا نسيتهم وقرآن الفجري إن قرآن الفجري كان نشهد قال وحدثني أو بقر أصحاب قال حدثنا أبو اليمان من هو؟ والحمس. الحاجة من قال أحضرنا سعيد عن الزهد قال أحضرنا سعيد جين وأبو سلام سعيد بن المسايد وهو سلم بن عبد الرحمن أن أبا هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديد عبد الأعلى عن ما عماره إلا قال بخمسين وعشرين جزء لم في ضرقه من جزء قالوا عددنا عبد الله من أسلم قال عددنا أفلح قال على أبن سليمان عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حازم عن سلمان الأدفل مولى عزدة الأشدعين يربع الأمير رايب معناه اللي هو, اللي هو إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة بتعدل 25 من صلاة الفن. قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن حوال إذا استقرأتم بحال وجدتم أمرهم عجبا في أمر المحفاظ على صلاة الجماعة شيء عجيب جدا للإسلام يعني بعضهم كانوا يعملوا كان في الحداد فربما يمسك البطرقة ويسمع النداء فإذا كانت البطرقة في الخلف رماء الخلف ومشى إلى كانت من أمام صبع أمام ومشى إلى المسل مسعيد المسيب أحد رواته يقول يعني على مدار خمسين سنة ما فتته الصلاة الجماعة من عشرون سنة ما رأى إلا قف الإمام يعني في الصدق الأولى والأعمش نفس الشيخ وغير أولا كثير عجب العجاب إن الواحد عاش ستين سنة وحفظ على الجماعة والصحابة رضو الله عليهم كان يهاذى بالرجل اثنين. بي بين اثنين مريض يهاذى به بين اثنين يؤتى به حتى يقام في الصفر. عزيمه وحرص وتحري ومواظبه على صلاه الجماعه فرحمه الله ورضي الله عنه يقول قال حدثنا ابلح او ماذا أبلح أبلح؟ قال روحه بن حاتم الميمون هذا الشميل قال حدثنا حجاج بن محمد النصي قال قال عبد الجواد عبد الملك ابن عبد العزيز بن جواد قال امره عمر بن عطاء كان ابي صوال انه بينه جالس مع نافع بن جبير بن مطع قد مر بهم ابو عبد الله ختن زيد بن الختن يوطى على ايه على النسب يطلق على النسب والصهر يعني صهره الذي مثلا تزاوج أختك أو تزاوج بنتك أو أنت مثلا أخذ أخته أو أخذ بنتك الخاتم يطلق هنا يطلق هنا مولى الجهني الجهنيين فدعاه نافع فقال سيناك أبا هريرة يقول قال الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الأمان أفضل من 25 صلاة يصليها واحدة أي هذا حدث لا يأي ابن يحكي هذا قررت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صلاة الجماعة أبضل من صلاة ثبثين من سبع عشرين نارجا هذا الإسناد وهذا المدن؟ من أول أول أول أخينا وصف أحمول أحسن قلت أحمد الله أحمد الله قال على مالك عندها عن عبد عن الله بن عمر شي نعم صلاه الله يصلك من صلاه الفرد افضل وافضل من 27 درجه ما بيسمع ايضا عشان ها كل من موسم رمضان الواحد حدثنا يحيى بن يحيى قال على مالك عن نافع عمر قال رسول الله, الله وسلم صلاه الفرد افضل من الآن صلاة الجماعة الآن ذكر ريال 27 درجة كل ما هوضى معنا 25 درجة 25 جزة الآن جاء 27 درجة قال أحدثني زعير بن حر ومحمد بن مدن قال أحدثني أياحي عن عبيد الله قال أخبرني نابع عن ابن عمر عن نبي عليه الصلاة والسلام طبعا هذا الحديث يا إخواني عمدت للجمهور الذين قالوا بسنية صلاة الجماعة وانا سنة هذا الحديث عمدت لين يقولون في الأصول ان الحديث إذا جاء في بيان فضله وآيزن وكوابه لا يدل على الوجوه إنما يدل على الاستحباب والنجل نحن نسلم لهم هذا قل ان هذا الباب جاء فيه آيات وأحى تفيد الوجوه وأن ذلك صرق جماعة عدم العلماء أو من ألكوا في الكبائب من ترك صرق جماعة من غير عرض فقد أتى أبابا من أبو الكبائب لما سيأتي من أحادي في نفس هذا السياح يقول وحدثنا جائر بن أحض ومحمد بن يومثنى قال حدثنا يحيى عن عبيب الله قال أخبر النبي عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة وской قال صلات الرجل من جماعة تزيد على صلاته واحده سبعا وعشرين قال وحدثنا الله ابنه من الشيء قال حدثنا ابو اسامى وابن الفين قال وحدثنا ابن المير قال حدثنا أي قال حدثنا عبيض الله بهذا الإثنان قال ابن المير عن أبيه بضعا وعشرين وقال ابو بكر في روائته سبعا وعشرين درجة. قال وحدثناه ابن قال اخبرنا ابن عبي بديك قال اخبرنا الضحاء عناه عن ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال بضعاً وعشرين قال وحدثني وهذا هو الحديث اشتدل من يلقى إلينا ابن الديوك قال حدثنا سبيان ابن عين عن ابن الزنات عن الاعرض عن ابن رائلة عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا تا بين قدامنا سام أبو ريض رضي معانه أن النبي عليه الصلاة والسلام فقد ناسه ببعض الصلاوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس وممكن الجمهور الذين قالوا بيسميه في يقولون هم ولم يفعل هم ولم يفعل فقل لهم أهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يهمهم بشيء في إذن لا يهمهم بشيء في إذن ومعصير ثم النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يفعل لأن في البيوت من هو من أصحاب الأعضاء كان نساء ومائلة والذرية قال أقد همن أن آمر رجل يصلم الناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحركوا فيحركوا عليهم بحزم بحزم الحطة ويرتهم ولو علم عدوهم انه يجد عظما سمينا لشهدا يعني العرض النبي عليه الصلاه والسلام المنافقين يعني صلاه العشاء قال عبد الله بن قال عبد النبي قال عبد الله قال عبد الله لو بطن به شيء ابو قريبه والله لا والله قال عبد الله ابو محمد ابن خزن الضريض علي الأعمس علامي الصادر لكون يسمى العلامي وريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر صلاة العلم من أفردين صلاة الإشجر <تصفيق> الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا من الأجر والدواء وابشر المشاريل في بولغ النور التام من النور القيام على الصلاه وقد امنته الامر والصلاه والقيامه ثم امروا ربك يصل الناس ثم انطلق معي رجال منهم حزبا من افط الى قوم لا يصلون الصلاه فحارب عليهم بيتام الناس فلو حتثنا محمد بن راقة فلو حتثنا عبدالرزاق ومعنى عن, عن همام بن بنبه قال هذا ما حتثنا وعبده راقة هل اسم ايه صحيبة صحيبة صحيبة معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مسلم أكثر فذكر حديثة منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد همعك أن آمر في الديان منهم لي بحزم من حطب ثم آمر رجلنا بصلي بالناس ثم أحرق بيوت على من فيها قالوا حتى منها زعير بن حرق وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم عن وكيعا عن زعفة عن زعفة بن برطان عن يزيد للأصمة عنا لي غيرت عن نبي عليه الصلاة والسلام برحبه قال وحدثنا أحمد عبد الله بن حدثنا زغير قال حدثنا أبو عن أبي الأحرص سلام بن سلين ومسوى الإصحاب عمر من عبد عن أبي الأحرص فجعموا منه عن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فإذا قوله قوله سمعوا منه آه. عندكم هارون وابن الهدف ليس ما اهام التدليس ان ابى اصحاب عبد الله قال سمعاهم يعني لا تخف الامر ليس في تدليس لامين بهذا التدليس الاصحاب منه عن عبد الله ان النبي عليه الصلاه قال لقوم يتخلفون عن الجمعه لقد أمنت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحلق على رجالي يتخلفون عن الجمعات بيوتهم على كل حال الحديث أعمل من صلاة الجمعة لأنه جاء في الصلاة فذكر الجمعة هنا ذكر أحاد وفرد ذكر واحد وفرد من أفراد وأحاد العلمون ولا تعارض بين هذا والنساء الله إخوى الدروس التي يُعَنَّى بها ستُضاف إلى هذه الإبناء سيكون أحدها في كتاب الإمام الشوكاني الذي يُصُرُ جُد الشاجر لتحقيق الحق من هذه المُسُر الكتاب الثاني الله في علم إبناء بحاتم الواسطة في علم إبناء بحاتم الواسطة فكلا الكتابين هذان مفيدان لطالب العلم ان يشتغل في دراسه دراسه قيمه ومعرفه قيمه من احكام وقواعد ومسائل عندنا كتاب ارشاد القول محقق من الاستاذ فكر ووجوده بالاصوات كذلك ايضا للناجي حاتم موجوده محطة. لكن ربما إذا الدرس أسبوع أو أسباعي المهم عزمنا فيه إن شاء الله سنقول لكم إن الأسبوع المختلف مثلاً سيكون الدرس لكن الأسبوع المختلف ما سيكون الدرس, الدرس, الدرس هذه أبداً تكون من بعدها أو بعدها هم هي إن شاء الله هاتيها في المعنى بالمجدد محتمي للتدر على عمل الطبيب إن شاء الله الخميس المختلف في هذا المكان سبحانه وتعالى محمد شكراً لكم